موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم, يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعطوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بإله من اتدع لضمانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وقالت اليهود والنصارى نحن ادناء الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحفاؤه قل فلم يعذبكم بِذُنُوبِكُمْ بل أنتم بشر من من خنق